أحد عشر استمع إلى الحوار التالي ثم أعده السلام عليكم كيف حالك؟ وعليكم السلام الحمد لله أنا بخير هل هو تلميذ جديد؟ نعم هو تلميذ جديد ما اسمه؟ اسمه يوسف هيا نتعرف عليه هيا هيا